ستة، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور، ولون الباء والحاء أنا أحب أبي، وأحب معلمتي، أنا أحب معلمي، أحب أمي